أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا إبراهيم رسله من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباءكم في ضلال مبين قالوا أجيتنا بالحق أم انتم من اللاعبين يا بربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين وَتَالَ اللَّهُ لَا فجعلهم جزازا الا كبيرا لهم لعلهم اليه يرجعون قالوا من فعل هذا بالهتكم انه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتي يذكرهم يقال له فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبير رجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قال فتعبدون من ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم قف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون قالوا حرقوه وقلنا يا نار كوني بردا على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين